بسم الله الرحمن الرحيم ونريد ان العون نمكن لهم في الأرض ويري في فإذا خذت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا o həllinə <تصفيق> وَلَا تَخَافِي وَلَا إِنَّ فِي الرَّعْنَانَ نَرجُ نُودًا بِمَنْ كَانَ Ho ت أن تُ فيراون ك ت زين لاي زمان لما ان وعدهم ما يحق الله حق <تسعق> لا هيك انت عامل طريقه تعمله ولكن That's hard. فاستغاته الذي من شيعته على الذي من عدوه إذا الذي استنصره بالأمس يستطرخه قال له موسى All right. Amen. <imitation> لما وردنا سَقَوْنَا لَهُم مَّاءً ثُمَّ دَمَّرْنَا إِلَىٰ أَبْصَارِهِمْ Ə! the